أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 إليه مرجعكم جميعا وعذى الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون عن الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إِلَّا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختناف الليل والماء ه وَمَا خَلَقَ الله في السَّمواتِ والالأَوْضِ آياتٍ لقَم التَّقُون إِ الذيينَ لا يَعجُونَ لِق أَنا أرَضُ بِالحياتِ الدُّنيااتُ مَ أَنّ بِهَا والَّبينَهُ م النياتِ غافُِون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 الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ضرا فلم ما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مس كذلك زوينا المسرفين ما كانوا يعملون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَنِّيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ قُلْ إِنَّ صَيْطِرَةَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أُبْرِكُنَّ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَلَلَا كلَلمَةٌ سَبَقَتْ مِ ربِّ كَ قُضَ بَيْنهُم فيِي مَا فِيهِ يَغْتَلِفُون وَيقولُلونَ لَلاابُزِن لَْهِ آيَةٌ مِ ربِّ فَقُل إَِّ مَغَيبُ لَِّهِ فَ تَغمَاكُمْ مِنَ الْمُن وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاء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 فاختلطت نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اقلت الارض زخرفها وزينت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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأن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 فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرَدُّ إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ قُلْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ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 هُوَ الَّذِي الذي الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الناس أنفسهم وَيَوْمَ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا وَمَا الله وما كانوا مهتدين وإما فإذا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم وَهُمْ وهم لا يظلمون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 ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتون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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأه العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لَكُمْ من رزق جعلتم منه حراما حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن ان الله لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَأْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَماَا يَزُب رُبِّكَ مِن مِثْقَاال ذَروَات في الأرض وَلَا ف السَّماءِ وَنَا أصْورَمِ ذلكَك وَلَا أأَصْورَمِذَلِكَ وَلَا, ولا أَكبرَرَ إَِّ فيِي كِتابابٍ بِينأَل إِ أَْ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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ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 فَعَلِلَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هَمَّتًا سُبْحَانَ الَّذِي وَلَا تُنْظِرُ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 فانظر كيف كان عاقبة المنكرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فجاؤوهم بالبينات كما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 119. كذلك نطبع على قلوب المعتدين 110. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحل لكما بمؤمنين وقال فرعا نؤتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل ويحق الله لحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا من سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قَالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعَوَاتُ فَمَا اسْتَقِيمَاتِ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَأَنَا آل نُقِضَتْ عَصَايَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْوَى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُ فِيهِ حَتَّىٰ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأمين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلا قوم يونس لما ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يُنْذِرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ أَن قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا منجي المؤمنين وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَفَسَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم